الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يت